ما معنى بل نعم معناه الإضراب وهي يؤتى بها بعد النفي أو النهي وبعد الإثبات فماذا تفيد بعد النفي والنهي أنت ما حضرت بل بعد النفي والنهي ماذا تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. ما جاء زيد بل عمر. أفاد التقرير نفي المجيء عن زيد وإثباته أو إثباته لعمر. وكذلك بعد النهي لا تضرب زيدا بل عمر. تقرير عدم والنهي عن ضرب زيد وإثبات ذلك لعمر. لا تضرب زيدا بل عمرا وبعد الإتبات ويشمل الإتبات الأمر والخبر نعم جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه وإتباث الحكم لما بعدها يتبات الحكم لما بعدها بعد الإتبات هذا يتبات الحكم لما بعدها وجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه جاء زيد بن عمر فأفادت أن الجاء هو زيد وأن عمرا مسكوت عنه فلا يثبت له مجيء ولا ينفى عنه هذا هو الصواب لا يثبت له مجيء ولا ينفى عنه جاء زيد بل عمر فالجاء هو عمر وأما زيد فتسكت عنه بعد الإضراب يكون مسكوتا عنه ولكن ماذا تفيد الاستدراك احسنته وما معنى هنا؟ ما عندك؟ معناها تقرير حكم ما قبلها وجعل ما... تقرير حكم ما قبله وإتباط ضده لما بعدها وما هي شروط العطف بها؟ أن تسبق بنفي أو نهي أحسنت وأن يكون المعطوف بها مفردا هذا مهم جدا هذا حفظه وهذا الشرط الأخير أيضا في بل أن يكون المعطوب بها مفردا فهذه شرط مهمة في لكن وكذلك في بل فشرط بل أن يكون المعطوب بها مفردا وشرط لكن أن تسبق بنفي أو نهي وأن يكون المعطوب بها مفردا وهي تفيد ما سمعتها تقرير حكم ما قبلها وإثماء ضده لما بعدها ما جاء زيد لكن عمر لا تضرب زيدا لكن عمرا وهكذا ولا ماذا تفيد نعم نفي لكن ما المقصود بها نفي الحكم الثابت أحسنت فأصوتك بس نفي الحكم الثابت لما نعم لما قبلها عما بعدها نفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها لا جاء زيد لا لا عمر ويشترط فيها أن تقع بعد كلام مثبت وأن يكون المعطوب بها مفردا هذه شرطان تقع بعد كلام مثبت لا تقول ما جاء زيد لا عمر ما جاء زيد لا عمر أو تقول لا تضرب زيدا لا عمرا هذا لحن وهذا لا يصرح في لغة العرب وإنما تأتي بكلام مثبت ثم تأتي بلا عاطفة فتقول جاء زيد لا عمر هذا جائز ضربت زيدا لا عمرا مررت بزيد لا عمر وحتى ماذا تفيد نعم حرف غاية إنما بعدها نهاية لما قبلها إما في شرف وإما في ضع أحسنت إما في شرف مات الأنبياء أو مات الناس حتى الأنبياء زارني العلماء أو زارني الناس حتى العلماء فهذه غاية في شرف ما بعدها يكون غاية لما قبلها إما في شرف والغاية في اللغة هي نهاية الشيء إما في شرف كما سمعت في هذه الأمثلة زارني الناس حتى العلماء مات الناس حتى الأنبياء وإما أن تكون في ضعه ضربك الناس حتى الصبيان أو حتى النساء فالنساء غايني الناس لكن في ضعه باعتبار ضعفهن من حيث الضرب والرجل أقوى فإذا حصل ضرب منهن للرجال أو للرجل فكان هذه نقيصة فيه وكذلك أيضا ما تقدم من الأمثل أكلت السمك حتى رأسها فالرأس يعتبر غير محبوب عند كثير من الناس وإنما اللحم هو المحبوب فإذن الرأس غاية لما قبله لكن في ضعه وليس في رفعه وشرف نأخذ درسا قال رحمه الله باب التوكيد وهو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل أجمع وتوابع أجمع وتوابع أجمع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم أجمعين انتهينا من القسم الثاني من التوابع أخذنا نوعين من التوابع أخذنا النعت وتقدم تعريفه وأحكامه وكذلك أخذنا العطف بقسميه عطف بيان وعطف نسق وهذا النوع الثالث من أنواع التوابع وهو التوكيد ولازلنا في المرفوعات فتوكيد المرفوع مرفوع فلذلك ذكر في المرفوعات هنا وسيأتي أيضا كذلك يشار إليه في المنصوبات لأن توكيد المنصوب منصوب وأيضا يأتي وينتقل في المجرورات لأن توكيد المجرور مجرور فالتوكيد كما قال المصنف بالنسبة لحكمه هو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وقبل الكلام على الحكم يتكلم عليه من حيث المعنى فالتوكيد نوعان توكيد لفظي وتوكيد معنوي التوكيد في نغة العرب اسماني توكيد لفظي وتوكيد معنوي والمصنف رحمه الله لم يذكر النوع الأول وهو التوكيد اللفظي وإنما اقتصر على التوكيد المعنوي في حسب ولم يتعرض للتوكيد اللفظي. ولا بأس أن يتعرض له ويبين هذا النوع من أنواع التوكيد وقبل بيانه التوكيد له معنى لغوي له معنى لغوي فمعناه في اللغة التقوية هذا معنى التوكيد في اللغة يأتي بمعنى التقوية تقول أكدت هذا الشيء أي قويته أي قويته قال الله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أي بعد تقويتها فلا يصلح نقضها هذا هو بالنسبه لمعناه النغوي يأتي بمعنى التقوية فتقول أكدت الأمر الفلاني أي قويته ومنه هذه الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وأما في الصلاح فكما سمعت أشرنا إلى ذلك ينقسم إلى قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي والمصنف رحمه الله لم يتعرض للنوع الأول وهو التوكيد اللفظي وإنما اقتصر على الكلام وإنما اقتصر في الكلام على التوكيد المعنوي فحسب فالتوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه هذا هو معنى التوكيد اللفظي وضابطه إعادة اللفظ الأول أو إعادة اللفظ الأول بعينه أو بعينش بمرادفه جاء زيد زيد جاء زيد زيد هذا إعادة اللفظ بيش بعينه نفس زيد أعدته طيب وتقول جاء جاء عمر جاء جاء عمر إعادة اللفظ أيضا بعين جاء جاء وتقول لا لا أقول ذلك لا لا أقول ذلك أو نعم نعم أنا قلت ذلك نعم نعم أنا قلت ذلك فهذا توكيد لفظي لأن فيه كما ترى إعادة لفظ بعينه وهذا هو ضابط التوكيد اللفظي إعادة لفظ بعينه أو بمرادفه هذا واضح ويكون كما سمعت أو كما رأيت في الأمثلة في الأفعال جاء جاء زيد ويكون في الأسماء جاء زيد زيد ويكون في الحروف لا لا أقول ذلك لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواتقا وعهودا الشاهد لا لا هذا شاهد عربي من كلام العرب لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواتقا وعهودا الشاهد التوكيد بالحرف فالتوكيد اللفظي يكون في الأفعال كما رأيت جاء جاء زيد ويكون في الأسماء جاء زيد زيد ويكون في الحروف لا لا نعم نعم ثم تذكر الخلام الذي تريد توكيده لا لا أقول ذلك لا لا أتكلم بهذا الأمر وقت تقول نعم نعم أنا قلت ذلك أو أنا أقول ذلك فتؤكد هذا الشيء وأما المرادف ويكون أيضا بمرادفه مثل قولك جاء حضر زيد جاء حضر زيد جاء أسد ليث جاء أسد ليث هذا التوكيد بالمرادف يكون الأول نفس الثاني في المعنى أما اللفظ يختلف هذا معنى المرادف يكون الثاني نفس الأول في المعنى معناهما واحد جاء زيد ليث جاء أسد ليث فالأسد يقول شيء ليث شيء واحد من أسماء الحيوان المعلوم من أسماء الحيوان المعلوم، فتقول جاء أسد ليث. هذا توكيد لفظي، لكن هل هو بعادة لفظ أو بالمرادف؟ بالمرادف، لأن الثاني نفس الأول في المعنى لا في اللفظ. فإذا كان نفس الأول في المعنى فهو توكيد بالمرادف، وإذا كان نفس الأول في اللفظ وفي فهو توكيد باللفظ. توكيد بيش باللفظ توكيد لفظي واضح. وأيضًا جاء حضر زيد. جاء حضر زيد فالمجيء والحضور بمعنى بمعنى واحد فيكون هذا من باب التوكيد اللفظي الذي هو بايش بالمرادف الذي هو بي المرادف جلست قعدت جلست قعدت على من يقول الجنوس والقعد بمعنى واحد جلست قعدت فهذا التوكيد اللفظي بايش بعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه بمرادفه لأن الثاني نفس الأول في المعنى لا في اللفظ، هذه حقيقة الترادف أن يكون الثاني والأول معناهما واحد ولفظهما مختلف. هذا المترادف يكون الثاني والأول أو يكون اللفظاني معناهما واحد ولفظهما مختلف. فإذا كان الأمر كذلك، هذا يقال مرادف هذا، هذا يرادف هذا لأن المعنى واحد واللفظ مختلف. طيب ويكون أيضا بالمرادف في الحروف نعم جير. قلت ذلك نعم جير قلت ذلك فجير ونعم في لغة العرب بمعنى واحد فجير بمعنى نعم ونعم بمعنى جير فهذه حقيقة التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه هذا هو وهو إن شاء الله واضح سهل ما هو ما في صعوبة هذا النوع من النوع التوكيد فإذا قال الشخص جاء زيد زيد قلت زيد الأول فاعل والثاني أيش توكيد وإذا قال لا لا أتكلم بهذا فلا الأولى نافية والثاني أيش توكيد وتكلم في المضارع إلى آخر ذلك وأيضا نعم نعم أنا قلت ذلك نعم الأولى حرف جواب تعرفها هكذا تقول نعم حرف جواب ونعم الثانية أيش توكيد هذه حقيقة التوكيد اللفظي ومنه صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فمثنى الأول خبر ومثنى الثانية توكيد للأول فقط توكيد للأول توكيد لفظي ومنه أيضا الصلاة الصلاة السكينة السكينة قول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة الأول مفعول به لفعل محذوف الزموا الصلاة والثاني توكيد السكينة السكينة أيضا الأول مفعول به لفعل محدوف إلزموا السكينة والثاني توكيد فإذا عيد بنفس النفظ هو توكيد أو بالمرادف كذلك أيضا توكيد أما التوكيد المعنوي هو المقصود هنا وهو المقصود في عليه فتعريف عندهم هو تابع يقصد به رفع احتمال غير الظاهر هذه هي حقيقة التعريب أو حقيقة التوكيد اللفظي المعنوي حقيقة التوكيد المعنوي تابع يقصد به إرادة أو رفع رفع احتمال إرادة غير الظاهر لأن من أسليب العرب كما يقولون أنها ربما أطلقت لفظاً أرادت غير الظاهر هذا ليس بمجاز كما يسميه أهل المجاز وإنما هذا أسلوب من أسلوب لغة العرب فيقول الجاء الأمير جاء الأمير يطلقون الأمير وهم لا يريدون الأمير وإنما يقولون الجاء رسول الأمير أو جاء كتاب الأمير بكذا وكذا فيقول الجاء الأمير بكذا وكذا جاء الأمير إلى آخر يقول بنى الأمير دارا بنى الأمير دارا والأمير كما هو معلوم ما يباشر بنا هذا الأصل وإنما يأمر الناس ويأمر العمال بفعل هذا الشيء فالعرب تطلق اللفظ وتريد غير الظاهر وتريد غير الظاهر التوكيد المعنوي يؤت به أو يؤت به لرفع احتمال إرادة غير الظاهر فتقول مثلا جاء الأمير فهذا اللفظ إذا أطلقت هكذا يعني في احتمال لسه كذلك لأن العرب تطلق وتريد غير غير الظاهر لكن الأصل هو الحقيقة إذا قال الشخص جاء الأمير جاء الأمير إلا إذا كانت هنا مثل بنى الأمير دارا بنى الأمير دارا فهذا لا يحمل على الظاهر لأن الأمير غالبا كمه معلوم ما يبني وما يباشر البناء ما يباشر البناء وإنما يأمر الناس يبنون له فهنا قرينة تدل على هذا وإلا الأصل هو إرادة الظاهر عند الإطلاق إرادة الظاهر عند الإطلاق لكن من أساليب العرب أنهم ربما أطلقوا اللفق وأرادوا غيرش غير ظاهره فإذا جاء جاء بالتوكيد بعد ذلك يرتفع هذا الاحتمال فإذا قلت جاء الأمير نفسه جاء الأمير نفسه هل بقي غير هذا الاحتمال؟ ما في الان احتمال ارادة غير الظاهر بل جاء الامير شخص الامير ذات الامير هو الذي جاء، واضح وليس هناك عندنا جاء رسول الامير هذا ان يكون هذا الاحتمال عند الاثلاث جاء الامير ففي احتمال انه جاء رسول الامير او جاء كتاب الامير اما تقول جاء الامير نفسه ثم تقول هنا اردت غير الامير وان ما اردت رسول الامير جاء او اردت كتاب الامير جاء فهذا يقال لك خطأ لأنك أتيت بالتوكيد والتوكيد في لغة العرب ما هي وظيفته التوكيد في لغة العرب ما هي وظيفته أنه يرفع احتمال إرادة غير الظاهر فما يبقى هذا الاحتمال فإذا قلت جاء الأمير نفسه ما بقي الاحتمال الذي تريده ما بقي إلا, الاحتمال ما بقي إلا الأمر المعلوم أن الأمير هو الذي جاء بنفسه ولم يأتي رسوله ولا كذلك أيضا كتابه واضح فالتوكيد يرفع هذا الاحتمال وكذلك العرب أيضا تطلق اللفظ العام وربما يريدون بعضه، فيقولون جاء القوم جاء القوم ويريدون بعض بعض القوم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وما قال لهم إلا واحد وما قال لهم إلا شخص واحد وكذلك ما جمع لهم جميع الناس وإنما بعض يشعروا بعض الناس الذين قال لهم الناس هذا لفظ عام وأريد به شخص معين هو الذي قال للصحابة كيت وكيت إن الناس قد جمعوا لكم وليس جميع من بالارض جمع لهم وإنما بعض إيش بعض الناس جمعوا لكم وأرادوا الشربكم هذا واضح فالعرب من أساليبها أنها تطلق اللفظ العام وتريد إيش البعض كما في قولك مثلا جاء القوم الأصل أنه إذا قال جاء القوم هي جميع إيش جميع القوم، لكن هناك احتمال موجود. فإذا قال جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، هل يبقى هذا الاحتمال إرادة البعض؟ أنه قال جاء القوم أي أراد بعض إيش؟ بعض القوم. هل يبقى هذا؟ ما يبقى هذا الاحتمال؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهل يبقى احتمال أن سجد بعض الملائكة؟ فالله أطلق الكل وأراد البعض لأن من أساليب لغة العرب هذا. لا جميع الملائكة سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام ولم يتخلف واحد منهم لم يتخلف واحد على كثرة عدد فيهم جميعهم سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الأحد أن يقول لعله أراد البعض هنا لعله أراد البعض عبر بالكل وأراد البعض نقول هذا إن وجد فهو عند إيش عند الإطلاق أما بعد الاتيان بالتوخيد فعندنا قاعدة في التوخيد إيش أنه يفيد رفع احتمال إرادة غير الظاهر فالذي يقول سجد بعض الملائكة فهو مكذب لكلام الله ويخشى عليه من الكفر لأن الله يقول فسجد الملائكة كلهم ما بقي شيء كلهم أجمعون وأتوا بتوكيد آخر أيضا لتقرير هذا الأمر وهم قوله أجمعون فالذي يأتي باحتمال بعد هذا بعد التوكيد فهذا يخشى عليهم الكفر بالله سبحانه وتعالى لأن التوكيد في لغة العرب وظيفته يرفع احتمال إرادة غير, غير الظاهر فهذا هو تعريف التوكيد المعنوي رفع احتمال إرادة غير الظاهر فإذا قال الشخص جاء الأمير فهذا فيه احتمال أنه تكلم بهذا الكلام وأراد رسول الأمير هو الذي جاء أو أراد كتاب الأمير جاء إلى الناس وفيه كذا وكذا أي الأمير كتب كتابا وأرسله. فقال هذا الشخص جاء الأمير أي جاء كتابه هذا نعم ربما يكون عند الاطلاق وأما بعد التوكيد فالتوكيد وظيفته يرفع احتمال إرادة غير الظاهر فإذا قال الشخص جاء الأمير نفسه ما يبقى هذا الاحتمال متقدم يرتفع تماما بالتوكيد وأيضا المصدر الذي سيتي معكم نفع المطلق من وظائف هذا أنه يرفع احتمال إرادة غير الظاهر لأنه فيه توكيدا فتقول وكلم الله موسى تكليما خلاص ما بقي أنه ما كلمه بقي أنه كلمه بصوت وحرف سبحانه وتعالى وما في مجاز هنا كما يقولون لأن التوكيد يرفع احتمال المجاز كما يزعم هؤلاء أنه هناك مجاز التوكيد من وظائفة يرفع احتمال المجاز ما في مجاز خلاص إذا به التوكيد لكن نحن ما نقول مجاز وإنما نقول هذا أسلوب من أساليب العرب أسلوب من أساليب العرب أنهم يقولون جاء القوم ويريدون بعض القوم أو يقولون جاء الأمير ويريدون رسول الأمير فالحاصل يا أخوان أن التوكيد قسمان توكيد لفظي ما هو ضابطه توكيد لفظي ما هو ضابطه نعم إعادة لفظ بعينه أو بمرادفه ويكون في الأسماء والأفعال والحروف يكون في الأسماء جاء زيد زيد ويكون في الأفعال جاء جاء زيد ويكون في الحروف لا لا أفعل ذلك نعم نعم أنا قلت ذلك فهو يكون في ما سمعت من الثلاث الأقسام في الأفعال والحروف وكذلك الأسماء والتوكيد اللفظ المعني تعريفه هو تابع يقصد به رفع احتمال غير الظاهر لأن العرب تطلق اللفظ وتريد ربما غير إش غير ظاهره وتريد غير ظاهره وهذا يكون مع القرينة يكون مع القرينة وإلا الأصل عندنا عند إطلاق اللفظ إرادة إش إرادة الظاهر وإلا تضل وإلا تضل إذا استرسلت معهم لأنهم يقولون الأسماء والصفات هذه مجاز إرادة غير الظاهر أنتم ما تفهمون تظنون يد يد خلاص يد يد وجه وجه هذا ما هو المقصود وإنما المقصود باليد النعمة وإنما المقصود بالوجه الذات إلى آخر ذلك من الأمور التي يقولها المبتدعة لا الأصل هو الظاهر الله أثبت لنفسه وجها وأثبت لنفسه ساقا ويدا وغير ذلك من الصفات التي ذكرها في كتابه وإلا هذا ضلال مبين لكن نقول من أساليبهم أنهم أحيانا يطلقون اللفظ ويريدون غير, إيش غير ظاهره فيأتون بالتوكيد لرفع هذا الاحتمال ان رفع هذا الاحتمال متقدم والا الاصل ان اللفظ يحمل على ظاهره هذا هو الاصل ولا تخرج عن هذا الاصل الا بوجود قرينة تنقلك عنه الا بوجود قرينه تنقلك عنه فاذا قال جاء الامير اي جاء ايش الامير لكن اذا كانت هناك قرينة خرجنا ايش من هذا الظاهر الى هذه القرينه فاذا قال الشخص جاء زيد ايش تفهم من هذا جاء زيد جاء زيد جاء زيد نفهم انه جاء رسول زيد أو جاء كتاب زيد أنا ما أفهم هذا إذا قلتني جاء زيد أي جاء زيد فإذا جاء زيد نفسه زدتني إيش تقوي لي ما كنت أعتقده لما كنت إيش أعتقده وما بقي عندي احتمال غير هذا الاحتمال فهذه هي وظيفة التوكيد انتهينا من بيانه إن شاء الله طيب أما بالنسبة لي حكمه فقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى ذكره المصنف فقال وهو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وهذا عامل هنا هذا عام وتعريف أيضا عام في اللفظ وفي أيضا عش المعنوي يكون كذلك تابع للمؤكد في الرفع لا يختلف مع متبوعه في الإعراب فلا تقول جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه هذا لحن من واجب أن تقول جاء زيد ايش نفسه جاء القوم كلهم ولا يصلح أن تقول جاء القوم كلهم أو جاء القوم كلهم هذا لحن ولا يصلح لأن التوكيد الذي درسنا وفهمنا من لغة العرب يكون تابع للمؤكد في رفعه وكذلك أيضا في نصبه فتقول جاء أو تقول رأيت زيدا نفسه رأيت زيدا نفسه أما ما نسمعه بعض الأخوة رأيت زيدا نفسه هذا لحن ولا صواب؟ رأيت زيدا نفسه؟ هذا لحن لا بد أن تقول رأيت زيدا نفسه لأن التوكيد تابع للمؤكد وهكذا رأيت القوم كلهم رأيت القوم كلهم ولا يصرح رأيت القوم كلهم فهذا لحن وأيضا في الخفض يكون تابعا للمؤكد أي للأول لمتبوعه في خفضه من حيث العراب فتقول مررت بزيد نفسه مررت بزيد نفسه أخذت أو نظرت إلى الكتاب نفسه نظرت إلى زيد نفسه وهكذا وأيضا في تعريفه لا بد من هذه التبعية في التعريف وأما في التنكير فإن المصنف لم يذكر التنكير وإنما اقتصر على التعريف لأن ألفاظ التوكيد المعلوي لا تكون إلا معارف ولا تكون تابعة إلا لمعرفة لا تكون تابعة إلا لمعرفة فلا تقول جاء رجل نفسه فلأجل ذلك لم يذكر التنكير وإنما اقتصر على التبعية في إيش؟ في التعريف فحسب ولم يتعرض للتنكير لأن ألفاظ التوكيد لا تكون إلا معارف ولا تتبع نكرات لا تتبع نكرات فلا يصلح أن يقال جاء رجل نفسه أو جاء قوم كلهم جاء قوم كلهم هذا خطأ لأن المتبوع نكرة فلا تؤكد النكرة عند البصريين وإنما التي تؤكد هي المعدف فقط وأما النكر فلا تؤكد عند البصريين فلذلك المصنف نسن كمذهب البصريين فقال وتعريفه فلا يصلح توكيد النكرات طيب وأيضا لم يقل في الإعراب وجزمه وإنما قال في رفعه ونصبه وخفضه ولم يقل وجزمه لأن المقصود هنا التوكيد المعنوي وهو بألفاظ معلومة كلها أسماء بألفاظ معلومة كلها أسماء فلذلك لم يقل وجزمه وإنما هذا في التوكيد اللقظي هو الذي يكون تابع لمجزوم والمصنف اقتصر في الذكر على التوكيد المعنوي فقط وأما اللقظ لم يتعرض له فلذلك عند الحكم قال تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه ولم يقل وجزمه لأنه ذكر التوكيد إش المعنوي فقط ولم يتعرض للتوكيد اللفظي وأما التوكيد اللفظي يكون تابعا في الجزم يكون تابعا في الجزم لا بأس بذلك تقول لم أقم وأقعد لم أقم وأقعد لا لم أقم أقعد من غير واو. لم لم أقم لا لم أقعد أجلس لم أقعد أجلس كلاهما مجزوم كما ترى لم أقعد أجلس من غير واو أما الواو التبعية بالواو ما هو مقصود فالتوكيد اللفظي يكون تابعا في الجزم وأما المعنوي فلا يكون كذلك فلذلك المصنف لم يتعرض للجزم. الآن عرفنا علتين العل الأول في ترك التنكير ولم يقل وتنكيره وإنما اقتصر على التبعية في التعريف لماذا؟ قال التابع المؤكد في... طيب تابع مؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ولم يقل وتنكيره لماذا لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف فلا تتبع نكرات لا تكون تابع لنكرات وأيضا لم يقل وجزمه لماذا وإنما قال في رفعه ونصبه وخفضه لأنه ذكر هنا التوكيد المعنوي فحسب والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة كلها أسماء كلها أسماء أحسنتم فهذا هو حكم التوكيد يحفظ من هنا أنه يكون تابعا للمؤكد عندنا مؤكد وعندنا إيش مؤكد المؤكد هو الأول والمؤكد هو إيش الثاني المؤكد هو المتبوع والمؤكد هو التابع التابع يكون ثانيا وهذا معلوم من لغة العربية يقال فلان تابع لفلان هذاك المتصدر وهذا إيش إنما هو تابع الأول يكون خلف خلف الأول طيب قال وهو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة إلهنا سبحانه وتعالى والحمد